119. وعوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 110. وزنوا بالقصص المستقيم 111. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين 113. قالوا إن ما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ضنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنتم من الصادقين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 وَإِنَّ رَبَّكَ ربك لهو العزيز الرحيم 113. وإنه لتنزيل رب العالمين 114. نزل به الروح الأمين 115. على قلبك لتكون من المنذرين 116. بلسان عربي مبين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 اَثَر وَائْتَ إِمَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمَّ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ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 111. وأنذر عشيرتك الأقربين 112. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 113. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون 114. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين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 115. والشعراء يتبعهم أَلَمْ 116. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون 117. وأنهم يقولون ما لا